ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائف ظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أبعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل تدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخفأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما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 فوقكم ومن أسفل منكم وإذ داغت الأنصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك بتلي المؤمنون وزنزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا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 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإي أت الأحزاب يودوا لو أن بادون في الأعراب يسألون عن آبائكم عن ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْرِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْغِتَانَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم كتاب من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم لَمْ لم تطعوها وكان الله على كل شيء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 وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدني المحسنات منكن أدرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأدرا عظيما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 وَإِذْ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَفَرَأَنَّ زَوَدَنَا كَهَالِكَ إلَى يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَحْرَدُونَ فِي أَزْوَادِ أَدْعِيَآهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَفَرَأَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُونًا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 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بيمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وفراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تفعي كافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طلقتموهن مِنْ قَبْلِ ان تمسوهن فَمَا لَكُمْ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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامراه مؤمنه وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 ذلك أذنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن وَاللَّهُ يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لَا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بِهِنَّ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 وَإِذَا سَأَلْتُمُ النَّمَتَ عَن فَاسْأَلُوا مَن هُوَ وَرَاءَ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تكفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم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 وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمردفون في المدينة لنغرينك بهم, بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين عونين أينما فوقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجذل سنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله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 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعما كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها